نَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا آمَنَّا ف تَجَل إِ نُ بَِّعُكَ بول مِ عَالم قَاأَبَ الشَّرتُمِي عَ أَمَّ السَّنِيكِبَر فَ بِمَتُ بَشّعُون قالَاوا بَشَّرنَاكَ بِالحَِّ مِنَ القَانِفين قَالَ وَمَن يَقْنطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ وَنَجَّوْهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا أَنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ كَ قالوا بل جئناك فِيهِ كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَالُوا إِنَّا إِلَيْهِ ذَالِكَ الْأَمْرُ أَنذَا بِرَهَأُولَاءِ مَقْطوعٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُنْ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأخَذَتْ وَمُ الصَّحَةُ مُشقين فَدَعَنَا عََ سَافِهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ شِجََةَم مِ سِجيل إِ فِي ذَِكَ لَآياتِ لِلِه وَإِن هَا لَ بِسَب مُقِيم إِ فِي ذَلِكَ لَآيَكَ لِلِمُؤمنِنين وَإِن كََ أَصحغُأَكَةِ لَظَالِمِين فَنتَ قَمنَا مِنهُم وَإِهُ مَا لَ ولقد كَذَّبَ أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فَمَا اغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِن رَّبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ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 فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفينا كالمستهزئين ال الذيينَ يَجَعَونَ مَ اللهَّ إلَ آآخَر فَسَ فَ يَعمُون وَل قَدْ نَلَمُ أنكَ يَضيقُ صَدِركَ بِمَا يَقُلون فسَّش بِحَمدِ رَّكَ